إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ل ا ر ض لن ندعو ومن دونه إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا شقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آه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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظريها أ ازكي طعاما موسوعه النابلسي ي ت ل ل ع ب ك م أ ح د ا إنهم ه إن ي ظ ر و ا ع ل ي ك م ي ر ز و ه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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ٌ ذلك غدا لله ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ث ل ا ث م ئ ة سنين وازدادوا تسعا قل الله أ ع ل م بما لبثوا له غيب السماوات و ل ا ر ض ابصر به و أ س م ع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أ ح د ا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 ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا تطع من ا غ ف ن ا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ م ر ه فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء ف ل ي و م ومن شاء فاكفر انا ا ع ت ذ ن ا للظالمين نارا ح ا ط بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيسا الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آ م ن و ا و ع م ل و النابلسي ا ص ا ا ل ح ت إ نُضِيعُ ن أَجْرَ م ن ع للعلوم أ و ئ ج ن الاسلاميه ت تَجْرِي من تَحْتِهِمُ عَدْنٍ مِنْ ا أ ن ه ر ي و ن ف ي ه ن مِنْ س ا ر ذ م و س و ن ف ي ا ا خضرا م ن سندس و ا ب ر ق م ت ك ئ ي ن فيها للعلوم ا وحسنك الاسلاميه م ث َ ل َ الرجلين َِْ جعلنا َََْ ل ِ أ َ ح َ د ِ ه ِ م َ ا جنتين َََِّْ من ِْ ع َ ن َ ا ب وحففناهما َََََُْ بنخل ٍِ وجعلنا ََََْ بينهما َََُْ زرعا ًَْ ك ِ ل ت َ الجنتين َََِّْْ آ ت َ ت ُ ك لها ََ ولم ََْ تظلم ْْ منه ُِْ شيئا ًَْ وفجرنا ََََّ خلالهما َََُِ نهرا ًََ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 فعسى َ ربي َِّ ان ي ُ و ت ي لي خيرا ًَْ من ِ جنتك َََِّ ويرسل ََُِْ عليها َََْ حسبانا ًَُ من َِ السماء ََّ فتصبح ََُِْ صعيدا ًِ زلقا ًَ أ َ و ْ يصبح َُِْ م َ ا ُ ه َ ا غورا ًْ فلن ََْ تستطيع َََِْ له َُ ق طلبا ً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 ينصرونه موسوعه ن د ن النابلسي ك و ل للعلوم ب واضرب مثل ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ك م ا ي ه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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نبلا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارده وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل مره بل زعمتمو ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 واذ َ إ قلنا َُْ للملائكه َََِِْ ة اسجدوا ُْ ل آ د م َ فسجدوا َََُ الا َّ إ ِ ب ْ ل ي س َ كان ََ من َِ الجن ِِّْ ففسق ََََ عن ََ م ْ ر ِ ربه َِِّ أ َ ف َ ت َ ت َ خ ذ ُ و ن َ ه ُ وذريته َََُُِّ أ اولياء ََِ من ِْ دوني ُِ وهم َُْ لكم َُْ عدو َُ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 موسوعه ا ل ن ا ب ل و ي ل ل ع ج ل ل ه م ا ل ع ذ ا ب ب ل لهم, العذاب بل لهم موعد لن موعد ا م ن د و ن ه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا أ اجرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ُ فَلَمْ م ا بلغا و س ي ح و ت ه م النابلسي ب للعلوم ا ق ا ل ل ف ت ا ه آتنا س ل ق ق د ل ي ن ا م ن سفرنا هذا نصبا ر هذا قال أ أ ي ت إذا وينا فإني نسيت الحوت و موسوعه ا أ إ ل النابلسي ا ش ي ط ا أنذكره ت ذ س ي ه ا للعلوم ب ح ج ب ا ا ق ذ ل الاسلاميه ك نبغي فاغتدى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 قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ت ت ج د ن ي إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا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 قال أ ل م قل ن ك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا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 سفينه فكانت ل م س ا ك ي ن ي ع م ل و ن في ا ل ب ح ر ف أ ر د ت أ أن ا انايبا ه وكان و ر ا ء ه و ملك وكان و ر ا ء او م ل ك ي أ خ ذ ك ل ت س ف ي ن ة غ ص ب ا و أ م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 وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل س أ ت ن و عليكم منه ذكرا إ ن ا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء موسوعه النابلسي مغرب ش وجدها تغرب ف عين حمئة ووجد ع ن د ه ا ق و م ا ق ل ا يا ا ل ق و م ي ن إ م ا ء الله الحسنى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 وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطنع الشمس وجدها تطل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى بلغمين إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا ا ل ق ر م ي ن إ ن يا ج و ج وما ج و ج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خ ر ج ا علاء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 「あさわびない」「あさわび ا い」「あさわ ع な ا, آ, أ ه ه له ن ق ب い」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 أعسدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخشرين أ ع م ا ل ا الذين ضل ت ع ي ه م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا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 ولا و ي ا ت ي ورسلي هدوا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ق ا ل د ي ن فيها لا يبغون عنها حولا قل لو ك انما البحر د انا لكلمات ربي ف د ل بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا